قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فيها خلاف بين العلماء البعض يقول رؤية هلال بلد يلزم باقي البلاد أن يعملوا بهذه الرؤية على أساس أن هذه الأمة أمة واحدة وإن اختلفت دولهم وإن اختلفت أقطارهم والرأي الثاني يقول لكل أهل قطر رؤية يعملوا به والخلاف في المسألة سائغ لكن إذا كان الخطاب سيتوجه للمسؤولين بدار الفتوى غير ما يكون الخطاب متوجه للشعب فكثير من دكاترة الأزهر في مقالات في الصحف الدورية خاطبوا دار الإفتاء وقالوا اتقوا الله في هذه الأمة اتقوا الله في هذه الأمة ولا تشتروها لا تجعلوا بعض الدول يفطر في يوم وفي نفس اليوم دول أخرى تصوب وحدوا المطلع واجعلوا مرصد ينظر لسائر الدول شاء الله يكون من كل دولة مندوب في هذا المرصد الذي يرى الهلال هذا حينما يكون الخطاب للمسؤولين بدر الإفتاء يقول لهم اتقوا الله في هذه الأمة ووحدوها ومن السهل توحدها مع سرعة أدوات الاتصال يعني كان زمان الخبر في الشام يصل إلى المدينة بعد شهر دلوقتي في لحظة قالوه الخبر وصل أصبح العالم كله كقرية واحدة لذلك اتحدت الآفات في جميع الدول بسرعة الاتصال ومما قالوه أيضا لا يتصور أن مثلا بلد زي السلوم تصوم مع أسوان جنب منها بنغازي غازي مع قرب المسافة ومع أسوان مع بعد المسافة لأن دي أصبح لها مطلع وده لها مطلع وده لها مطلع وده لها مطلع, ودي لها مطلع. هذا إذا كان الخطاب لدرء افتاول بسئولية الرأي التاني بيقول إيه؟ الرأي التاني بيقول لكل أهل بلد رؤيتهم وهل هذا الخلاف سائغ؟ نعم الخلاف سائغ في المسألة والشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة عرض الأراء واحد اثنين ثلاثة وبعدين قال مع أن الأمر سائغ أن يكون لأهل كل بلد رؤيتهم إن لم تتوحد المطالع إن لم يتم هذا النظام على مستوى المسؤولين فلكل أهل بلد رؤيته. لأن الخلاف في المسألة سائغ ويرى الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنه إن أهل كل قطر يعملوا برؤية القطر ده لماذا؟ لأن لو حصل عكس كده هتبقى فتن كيف الفتن؟ سذجت في المدينة الواحدة جماعة بيصلوا العيد وبيكبروا مجامعة تنين صايمين قاعدين في البيت فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة فدرق هذه الفتنة بالاجتماع على العمل فيه سغ أولى عند مين؟ عند الشيخ الألباني هو ده, هو ده فقه سميه فقه الواقع فقه العملي الفقه هو ده الفقه بل ستجد في كل بيت بعضهم صايم وبعضهم بيحنس ويشرب ويأكل فتنة ولا مش فتنة فتنة طب لما يكون الخلاف سائر في المسألة ويتوحد أهل القطر لواحد وتدرق الفتنة هذا هو الأولى عند الشيخ الألباني وعليه العمل إن شاء الله انتم زدتم ليلة في القيام ان شاء الله في مزانكم هترجح، وليلة في القيام زيادة احسن من ليلة نقصة في القيام والله انها لا سعادة وانها الجنة قبل الجنة انها لا لو يعلمها الملوك وابناء الملوك لا جالدون عليها بالسيوف يسيبوا الكراسي وييجوا نفس العباد في عبادتهم لو يعلموا ما فيها وإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها هي سعادة الروح وبهجة الروح وسعادة النفس مع الرب سبحانه وتعالى أنتم زدتم ليلة في هذه السعادة وفي هذه الراحة أما بالنسبة للعيد فأحكامه معروفة لدى الإخوة إن شاء الله أن الإفطار قبل الخروج والتكبير من صلاة من من الفجر إلى إلى المصلّة إلى إنقضاء صلاة العيد والخروج من طريق والرجوع من طريق آخر والعيد طبعا مناسبة لصلة الأرحام والتصافي بين الناس وهو عيد لمن أطاع وليس عيدا لمن عصى إنما هو عيد في الحقيقة لمن اجتهد وليس عيدا لمن قصر أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم